قبل ما تحاسب الآخرين حاسب نفسك وقبل ما تحكم على أفعاله راقب أفعالك إنه الناس عندها مشكلة بشغله وما عندها مشكلة بشغلة كده حيرت قلبي معاه انت عم تسلب علينا ما في شيء حبيبتي ما في شيء ليش الواحد لا يعصب ما في شيء لا يعصب الواحد يا روحي نحن شو بدنا بالعالم ها؟ شو بدنا بالعالم؟ كل واحد حسب قدرتو <تصفيق> <تصفيق> خليكي ورحكي الناس خليوني في يدوكي أنا الحق علي ملحق عليك مش ضروري تضل عم تشرح شي لناس ماعتبرين حالهم بيعرفوه لبل بيعرفوا كل شي النص الالف خمسمائة وفين شكرا في برنامجنا امام نقيدك بنسمع منك ومنه برنامج وجها لوجه كل اثنين معي انا غرام يونس وانا ندى حرفوش على هواء اذاعه امواج اف ام عن شو غرام اليوم حلقتنا؟ هلأ مثل ما حكينا مثل ما قالوا بالبرومو أنه نقيدين بدنا نذكر دائما ببرنامجنا وجها لوجهه طبعاً نطرح فكرة معينة ويكون عن نظيفين وكل واحد ممكن يتبنى فكرة اليوم ندا بدنا نحكي عن فكرة السفر يلي بحبة السفر لذلك نبلش ونقول من منا مستمعينا لم تداعي بخياله فكرة السفر من منا لم يحلم بتذكرة, بتذكرة تنقله إلى بلاد بعيدة سمع عنها كل جميل من لم يطرح في نقاشاته إيجابيات الحياة والتعلم والعمل والشيخوخة هناك ويقارنها بواقعه هنا صحيح الجميع يحلم ومع ذلك تشدهم جزورهم الضاربة في الأرض إلى ضرورة الوفاء لبلدنا الأم فننكف ونكف إلا عن الحلم والعمل على مستقبل أفضل هنا مستمعينا اليوم حديثنا إذن عن الرغبة بالسفر والرغبة بالهجرة يلي كثير تزايدت بعد الحرب اللي صارت عنا بالبلد ومع هيك في ناس منشوفها أنه ضد السفر ورافضها الفكرة تماماً اليوم عنا وجهات النظر رح تكون بداية سيدة سيدة رجاء العلي أهلا وسهلا فيك أهل سيدة رجاء أهل. حضرتك رح يعني بتتبني فكرة السفر وبنعرف أنه هو حلم من أحلامك وهلا رح نقرأ شو كتبتي حضرتك عن موضوع السفر أو مقاطع منه وفي كمان معنا بالاستوديو ضيف سيد باسل محمود أهلا وسهلا أهل فيك. أهلا وسهلا بحضرتك نورتونا. حضرت ضد موضوع السفر. بكل تأكيد. طب خلونا نسمع سترجاء ليش بتأيد السفر بداية؟ هلا هو حلم هو رغبة هو شيء أنا بحبه يعني أنا بحب شوف عوالم أخرى وجوها غريبة وخاصة بعد ما شفنا إنه الفرق الكبير بين حضارة عنا وبين وبين يعني الحضارة الموجودة بره بغض النظر أمريكا أو أوروبا أو أو أو حتى للأسف يعني للأسف دول الخليج يعني وكلنا شفنا يعني كثير ناس من زمان راحت وسافرت عاد رجعت ولما حد أنه يشكي وينعي أنه أنا والله ماني مبسوط أو أنا ماني مرتاح أول كلمة بأول شي بقاله أنه لا أرجع طيب لا ما فيني أرجع مشان لولاد مشان يعني كذا كذا طيب ليش عم تشكي انت ليش سافرت اذا انت عم تقنعني ما سافر انت ليش سافرت انه بتعرفي هون يعني ظروف صعبة انه طلعت امن مستقبل طيب ليش انت هاي الرغبة عندك انا ما تكون لا انا حربت كثير بافكاري يعني هاي لا يعني انه اللي بده يسافر بكره يكره وطنه اكيد انا بنت مساعد اول بالجيش واصغر بنت ومواليد ال 75 يعني انا ربيد البابا كان بحرب تشرين حرب ال 67 اخواتي احتياط قبل ما كان يدرس الاحتياط هلا هل يعني نعم أنا بنت حدا مكافح جدا جدا كنا بحلب وولاد مساعد أول هذولي اللي ربو عراتب يعني يدوب يدوب يدوب ما بي ما بيطعمي أصلاً ماما كانت جدا مكافحة مع البابا طبعا هي مانا ما موظفة جبنا مكينة صوف بحلب الكل صار يشتغل الكل إخواتي يشتغلوا الصوف أنا أنا الصغير كنت اشتغل شيء بناسبني يعني وما عيب طبعا ما عيب الشغل أبدا وبفتخر كتير إني بنت هذولي اثنين يعني بس لا يعني إذا بحب سافر أنا يعني كتير تهمت ديك السنة إنه أنت يعني ما تحبي البلد لا أبداً. حلوة. يعني انت عم أنا تذكرينا... بعد شفت رأي هيد الأرض تمامًا. يعني عم تذكيري سترجاء إنه حتى حالك بموقع المدافع عم بتحسي إنه الشخص اللي بيفكري يسافر تتوجه له أصابع الاتهام وأنت وطنيتك أقل من غيرك طبعًا. أو أنت طبعًا. فأنت عم تقوليننا إنه والدي كان عنصر من الجيش والقوات المسلحة أو ربيتي عم حبيت البلد. أديب تعتبري إنه هالأحلام اللي شايفتيها أو الحضارة اللي أنت عم تحلمي فيها؟ تحسيه كتير بعيدة عنا لنحكي للأسف بلدنا؟ للأسف إيه والله يعني هلا أنا مثلا يعني أعطيك مثال كتير تافه بسيط هلا مثلا مرت فترة لما شتت والشوارع تعبت مي ما عند في حد يمره. يعني تطلع بالريجارات كلها مسكرة طيب ليش مثلا أنا هذا الموضوع يعني مثلا بيزعجني ما فيني ما أشوفه يعني ما فيني والله أمرأ والله الرجال مسكر بوسخ أو غبرة مقدسي ما فيني ما أشوفه يعني أنا ما فيني يعني حاولت إني غض نظر عن كتير هيك شغلات بسيطة مخالفات حتى عنا بالدوام يعني لأنه أنا كموظف في يعني الحمد لله يعني شغلي مثل الذهب بس إنه في مخالفات بتصير أنا ما尼قادره غض نظر عم حاول ما قدرت ما قدرت هي لما حكيت مان. كانت كثير بدايتها حلوة وموفقة بس لما عم تقول إنه نشوف حضارات هي بصراحة ممكن أفضل قصة من حضارتنا أو كذا مم. بعدين قالت إنه مثلا في أمور مثلا وجابت سرية ال, ال الشوارع مم. يعني هلأ نحن إذا بدنا نرجع إذا بدنا نبلش وبالحضارة ونحكي عن حضارة سوريا هي حضارة عرق ح حضارة بالتاريخ لذلك كيف ممكن ترد على السبب رجاء؟ سيد رجب اسمحيلي تشكركوا على استضافتكم كل وعلى على برنامج الرائع وشكرك هذا الإذاعة كامل. نعم. هي حكيت عن جانب حلو كتير وبالفعل فيها كتير من الإيجابية بكلامه لكن هذا الصراع الحضارات أو عفوا التفريق بين حضارتنا وحضارة الغرب أو حضارة الدول الخليج ببارح بأشهر قليلة طوفان أو السيلان في دبي في الكويت في أردن كلكم شاهدت اليوم في يعني ظروف قاهرة في أعتاد دول وأكثرها تقدمان ما في هذا جانب صغير أنا فيه ما لا في كسر ولكن الطبيعة جارت بشكل عام على الكل في أرقى الدول صار في هيك كوارث طبيعية وبالنسبة لحبة للوطن أكيد ما حدا بيشكك بحب الوطن، إحنا متفقين بإن نعم ولكن السفر حما الأوجه ما ممكن سافر بصفة لاجئ او رقم على شاشة تلفزيون أو مهجر أو نازح أنا بسافر باسم الحضارة اللي حكيتي عنها أنه أنا عرق حضارة بالأرض. بسافر عمق الحضارة بسافر أعطي العالم فكر ورأيي بهيك ظروف أنا ممكن سافر أما بظرف تاني كثير من الناس اللي يسافروا يمكن وسائل الإعلام اللي ساهمت كثير في سفك الدم السوري استقطبوا كثير عقول ويشتغلوا كثير على الموضوع لإستقطاب العقل السوري والدماغ السوري وسخرت أموال هائلة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من بلاد شباب البلد, البلد وتفريغه من طاقاته نعم بس في جانب كثير مظلم ما انت بقوله نحن قلنا في بحر ايجاء سوى حسني إذا الكل بتذكره بحر ايجاء للتاريخ الأسود اللي ما بنعرف شو طلع سوري حقيقة الأمر تجار الدم اللي كانوا يبيعوا ناس على فكرة في ناس ببعت على المراكب من اللي سافر من غرو في حقائق الإعلام اللي ساهم بهالازمه ما بيذكرها لسه في كثير أشياء عن السفر السفر حلم اي حدا قد سافر لعمل، قد سافر للمتعة، سافر رحلة سياحة أما سافر لكون اشتغل ببلد تاني، بالشغلات، رفض ابن البلد هو يشتغل، أنا ما بسافر مم. أنا عندي بلدي، وبلدي اليوم يعيش فترة مخاض، صحيح صعبه، بس إيمان فيه كبير كتير وما ممكن سافر تحت أي ضائل الظرف يعني نعم من هذا المطلوب لك هلا مثل ما عم تقولي، لما بتذكري فرضاً، أنت زلأتي وقلتي حسني من حسنات ما فرضاً هناك مره او الملكه حابه تسافري عليا بيطلع لك فورا واحد بيعطيك العكس بيقول لك صحيح صحي هونيك بس في كذا وكذا وكذا شو شو شالك لسا ممكن تغريك كمواطنة سورية النظام القانون تطبيق م -م. القانون يعني تطبيق القانون وبشدة يعني هون تلنا منعرف مساوات ما بدنا بعض دول. يعني هون يعني شرط واسطات بس يعني في خروقات كتير لقوانين كتير كتير بسيطة من شرط المرور وانتي طالع يعني انه جوز الراتب الضعيف هو السبب ما بعرف يعني بس مثلا شرط المرور انا باعتقادي يعني اذا راتو عم يكفيه ويربي يربي أسرته ويصرف مزبوط ما نو مضطر ياخد من هذا السائق رشوة أو مثلا يعني في كتير هيك مثلا رشاوي درجة عنا لسبب إنه صارت ثقافة يعني أو صارت م -م. عادي أو شيء عنا كتير مخالفات ما بيتطبق القانون عليها على على الإطلاق يعني بتعتبري ب... حالك انت شخص اكثر حساسية من غيرك انه انا كلنا عايشين نفس الظروف كمواطنين ولكن أكيد انت من اول شيء انا ما عم بقدر اتقبل ما عم بقدر انسجم معها الواقع بلكي لانه <تصفيق> اجاكي صحيح ممكن حكيك مضبوط مم بمحلات ما بلكي لانه انت بلكي الاخرين ساكتين انه هذا الواقع وعايشين بلكي انت بالفعل كانت وتيحت لك فكرة سفر وخليتك تحلمي في الواقع التامي ممكن التاني. عندي أصدقاء مثلا برا كتير عنا أقرباء برا يعني بشوف أشياء فعلا بحلم فيها بحلم ولادي يكونوا فيها لا أنا بجوز لا ما بقول راحت علي أنا بحب بحب العمر جاي يعني إن شاء الله بس بحب ولادي يعيشوا ببيئة صح من هيك المدارس عنا كلنا بنعرف هالمشاكل اللي فيها الجامعات مثلا هلا أنا بنتي بكالوريا أنا ما عندي حلم لا إله أنا مو هي أنا أنا يعني إنه إذا مثلا جاب الطب وبعدين بعدين خرجين الجامعات الخاصة إنه أكثر بكثير من جامعات دولي يعني وين دة سعة هيد الدنيا يعني كلها جاتون يعني كلنا بنعرف يعني إنه كيف عم تنقبل الجامعات الخاصة والعمي وكلنا بنعرف أنا هيدا الحلم للأسف ما عاد عندي الأولادي صرت عم تجي اتجاه آخر تماماً أه. عم فكر بأشياء أخرى غير ممكن ما بعرف إذا غلط بس أنا هيك يعني تغيرت فعلاً أنا تغيرت ما بعرف للأحسن أو للأسوأ بس أفكاري كلها تغيرته لحد لحظة إيه بتمنى أسافر بتمنى ولادي يربوا برا منه بینا مستمعين مستمرين معكم على هو إزاعة أمواج FM بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس برنامجنا حاليا هو وجها لوجه ضيوفنا السيد رجاء العلي والسيد باسل محمود طبعا وجها لوجه بين رغبة بالسفر والهجرة وبين رفض مغادرة الوطن مهما كانت الضغوطات هنا والمغريات هناك من جد ترحبنا فيكم لساتكم أحد قراءة تانية <تصفيق> <تصفيق> في حدا بده يديق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني ما بعرف من وين هذا حدا من برا من جوا والله ما بعرف بس مين ما كان يكون هذا الحدا انا ما بقدر ارحل عن الوطن انا بدوخ بالطياره يا اخي شو بلا نوبردني انا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني بضل عايش فيه من جوا وما بدي اهرب منه وين بضل عايش في غصب عن اللي ما بده طالما عم بقدر احكي اللي بدي اياه ما راح حقيق اس بضل اصرخ للغلط غلط بعينك ولسه بدي اكتب اسم بلادي على الشمس اللي ما بتغيب لمالي ولولا دي على حبك ما في حبيب لا لا لا لا لا, لا, لا سامعين المقطع سمعنا سواهي يعني خلينا نحكي هلا سيد أبي يزن يمكن دائما الشخص اللي لما بنسمع أي حدا بده يسافر دائما بنصير نذكره بهالمقولات عن جمال الوطن ومحبة الوطن وعن أن ممكن الوطن يكون شخص بالنسبة إلنا فشو شو بتقلنا لسة رجاء بكلتها أكيد أي حدا بده يسافر البلد يعني إذا فيه قليل، النذر القليل من الوطنية راح يكون في جعبته الحنين والأشياء اللي عم نحكي عنا و... وذكرياته الجميلة و... و... وكل ما يربطه به البلد والأم أما بالنسبة لل... كان عم تحكي عن الخروقات الفس... الخرق والفساد نعم. الفساد على فكرة مو مشكلة البلد الفساد مشكلتنا نحن بحد ذاتنا نحن تنقصنا ثقافة الحياة إحنا كأفراد اكيد أكيد كأفراد يعني أنا المواطن السوري أنا اللي اليوم هلا بكل بساطة بكون بيد سي كارا بالقعر بالسيكارا بالشارع أنا بفرنسا بتغير فورا بس انزل بالطائرة بيد سي كارا بدور على أقرب حاويط مامي أنا لا المواطن نفسه بغير البلد شكله بتخاف من القانون لا مقص ثقافي مم. هون ثقافي إيه إيه خاف من القانون مصير سقافي لا العفو العفو أنا خوف الخوف بحياته ما كان رادع لا مو خ معنا خوف لا اللي لما تخلص المدرسة لما تخلص درس قدامك ما بدك ترميها عن... بالشارع انت لانك خايف من القانون من العقاب هوني ما بدك تخاف لانه ما حدا رح يعاقبك يعني ما انا بعتقد انه اي ممكن راي او بلكي كمان مالكي هون بحس انه ما في جدول كل عم بيكب اما انه اذا كل واحد ابتدى من نفسه برأيكم بيشكل فارق اذا انا انا, أنا ما بوسخ بي... الشارع انا ما و... بيشكل انا لما اللي بعيب شخص عم يخالف امامي لما اللي بعيبه هو مضطر يعد على 10 قبل ما يخالف بنظري انا يعني أنا مثلاً بكون ماشي وطالع لو مثال بسيط اللي عم تحكي عن الشرطة وعن المرور وعن الشغل بكون أنا طالع بأمان الله من بيتي بشوف شرطي مرور أنا أوقف أنا بوقف عنده وبشيل بعطي أنا أنا لحالي ما لاني مخالف ولا عندي أي مشكلة بس هيك عندي إني أنا هواس مشان في حالة مرقت أنا مرة تاني فرضات إنه ينتبه لي طيب الشرطي شو زنبو الشرطي ما إله عندك شيء يعني الكل مساهم الف الفكرة الأم هي تبع فسد ما له مشكلة مجتمع او دولي لا فساد أفراد، يعني نحن من نعالج دائما وأبداً أي شيء، أي شيء بدك تبنيه، بدك تنتبه على اللبنة الأولى، والمواطن منها هو لبنة أي مجتمع. فما ممكن التغيير من تحت دائماً وأبداً من الأساس، أنت لما, لما بدك تهدي أرنقاض بناء، أكيد راح ترجع يتأسسه من تحته، أساس أي بناء هو المواطن، يعني اليوم الدولي، أي دولة على التعين، بلا مواطن شو الدولي؟ الدولي الدولي نحن، الدولي المجتمع، الناس ككل، أما أني فكرة تحمل أني لروح أحلم اليوم على فكرة الفساد بالغرب أشد فتك من أنه لكن الفكرة شو هي فكرة الفساد هنيك مثل عم كلك معيب جدا والله لاحظي بفضائح الفساد مين السياسي اللي ما عم تلاحقوا الفضائح الفساد مه. يا بصفقة يا بتعيينات يا برواتب. بس فسادة ما بيأثر على معايشة بالمواطن أكيد إنه أكيد مواطن حصرا يعني كفرد إذن أنت لا كشخص لا لا شايف مكسة رجاء وحاسس أنه في ضغوطات وزعجك أكيد هالواقع ولكن أنت عندك حلول بديلة أنه عم تشتغل على حالك تنطلق من نفسك استرجاء حابه كل شيء على عالجاهز حضرتك انه تروحين <تصفيق> وتعيشي معهم حضارتهم ويعني الحضارة المنتصرة خلينا نقول وننتمي لها نكون بلاقيك بيتقبلونا هن كواقع انه بيتقبلونا انه نحن مثلهم فرد بنفس المستوى ولا بده يصير نسق تاني او مواطن درجة تاني وثالثه هلا اكيد ما راح تكوني درجة اولى عندهم اكيد انت بدك تثبتي حالك وهي اكيد اكيد شفناها بالشباب اللي راحوا اكثر من مرة سمعنا هذا الشاب اللي راح ودرس طب واللي طالع مثلا اختراعات ما قدر يطلع بسبب ضعف البيئة اللي هو عايش فيها. اكتر من مرة سمعنا عن مهندسين ابدعوا هونيك لانه هون ما قدروا يعملوا شيء. او رجعوا وما صار شيء يعني. ما ها. استفادوا من خبراتهم ابدا. هو عم يحكي انه الانطلاق انا بح انا معه انه بانطلاق من الفرد ايبس. طيب انا بعلم لهذا شيء. وشاركنا كتير مثلا بحملات نظافهم. مع سلام يا طبيعة مشكورين هذا الفريق كتير مثلا. بس مرة اتنين تقدوا بعدين هدول اللي عم نمر جنبهم بالشارع بصيروا انه ما عم يتأسروا فينا مثل ما قال انه هو انه انا بأسر بالاخر لما عيزهم تأثيرنا ضعيف ما في ما أسرنا تأثير ضعيف كتير واكتر من ضعيف يعني في كتير حالات يعني عم تظل مبادرات فردية, فردية ما عم نقدر انعم فردية جدا اذا انت حاولت تنقلي هالفكر لعاجبك وطبقي انت اولادك وتمارسيه هون وعم تطلعوا بحملات تنظيف وتشاركوا فيها ومع هيك عم بتحسي انه ما في جدوى ما في جدوى مع انه مع فريق منظم مثلا وإذا لحالك مثلا نظفتي مثلا رصيفة قدام البيت على الأقل قدام بيتكو يعني ما بيمشي الحال يعني غيرك بتطع فيك ليش هيك عم تعمل يعني ليش مشان شو يعني مش ممكن ما نتقدر تأثر بالآخر عمل أبدا أي عمل بدون رعاية جهة ليش بدنا رعاية؟ أنت عم تقول الأرضية والفرص يصير محدود هو دائما وأبدا تأثير محدود لأنه دائما وأبدا الفرد قد يستقطب عشر أشخاص عشرين شخص ولكن لما البيصير منظم ما أو جهة ما وإدارة ما وزارة ما أو أكثر. بتعمم هذا الشيء وبشهر. أكيد اكيد مم. بيصير ثقافة نحن الفكرة نحن اللي عنا اليوم طاغ علينا إنه يأس من البلد لا أولادنا عاجل ليش ما نحاول نشعل الشمعة بدل ما نلعن العجلة حاولنا وعم نحاول لا لا, لا, لا لا أنا لا. إذا بدي أحكي أنا بتشعيل الشمعة الخاصة فيني لا. أنا كموظفة وفيك لا. تسأل يعني أنا شغلي بيخلص بنفس اليوم وهذا الشغل كان يضل أسبوع عند غيري يعني ما بتنطري مراجعين أبدا حتى الكل بيشهد وفيكم تسأله يعني لا لا. أما بعرف موظفين بنفس الدائرة وبنفس المبنى اللي أنا فيه يعني أنا شخصيا بتعاطف مع المواطن وما أنا قادرة أعمله شيء لأني أنا ماني بموقع أعمله شيء <تصفيق> اللي فيني عم أعمله, أعمله. هيدا بسميه تشعيل شمع أنا أنا بنطلق من واجبي كموظفي كأنساني مترباية على أني على على الشغل على العمل يعني <تصفيق> وما برضا أهرب من الدوام إذا شغلي مخالص ما برضا <تصفيق> والله أنا لأني ست بيت بدي أطلع أطبخ طبختي أو أطلع أمشي أترك شغلي وأمشي <تصفيق> يعني بس غيري مو هيك توجهات البلد اليوم العفو توجهات البلد اليوم كلها مثل ما عم بتحكي أنت اليوم ال الخميرة أو زبد هي أنا اللي بدي سافر العفو همني لما التقى الحكومة الجديدة كان محور حديثه كا محور حديثه عفوا يدور حول الفساد ومطرق وقطر مكافحة الفساد اليوم الدولي عين على الفكر الفكرة اللي عم تفكري فيه وعم فيه بس اليوم الدولي في حالة مخاض والمتشتتة كتير فأنت اللي تفكر إنه الدولي بعيد واحد بالألف عن الفكر اللي متفكر فيه وبالنهاية بالنهاية ما راح. الدولي. هم. أكيد لا العفو العفو نحن- ما. أنا بلوم الأفراد. الافراد طا في ظل غياب قانون المحاسب اليوم هاي اللي إحنا مم. عم نحكي اليوم غائب قانون المحاسب لأنه الدولي مشتت مشتت الدولي كان عنا على البلد لإزالة هذا البلد. يعني اليوم نحن اللي بعد سبع سنوات اليوم عنا بلد اليوم منو بتروحي حدواميك. تطلع من محافظة لمحافظة النص الحواجز يزيل عن طريقة اليوم نحنا ولدنا من جديد بعثنا من, أنا معك. بعثنا من جديد انا معك. اليوم يعني بتقلنا مثلا لست نعطيه فرصة مثلا كم سنة برأيك كم سنة لا يعلم إلا الله ولكن بوادر الأزمة لنستخدم مصطلح سياسي أنه فيها زبع الساعة نحنا لعب نحكي بعيدا عن السياسية يعني بعد سبع سنوات عجاب في سبع سنوات كتبت الفكرة شو هي الفكرة أنه اللي شرب في مسأل شعبي يقول اللي يشرب البحر ما راح يغصبه يغصب السائل الملق علينا كتير كبير مجرد انه قاعدين عم نعمل هلأ قلقاء هذا هذا انجاز ضخم بعد هالسبع سنوات نعم انجاز ضخم كتير فهذا لذلك أنا مؤمن بالطيب سيد عليك. أبو يزن هلا ااا أرض الله آه. للجميع بيقوله كليك. والهجرة من أيام الرسول حتى عمل عملوها مثل توقيت زمني صارت الهجرة من لما بدأت صارت دا. توقيت إذا الهجرة أمر مشروع إنسانيا خلينا نقول ليش الشخص اللي بيقول بدي سافر بتلاقي أحيانا بعض الأشخاص إنه ما عجب الوضع هون دا. أحيانا بيقولوا يعني درب اللي باليسد مثلا ليه ليه كمان نحنا يعني ما منتفهم هالشخص اللي حابب يسافر منتفهم نعم. طموحه نعم. منتفهم أنه أكيد عنده وطنية ممكن يكون عنده وطنية أكثر من غيره ما بيحقل لي أنا كشخص قاعد ببلدي أعطيه شهادة أنا نعم. بالوطنية إذا كان طالع طبيعي نعم. طبعاً كما أحش... ذكرت مطالعة تحت اسم لاجئ نعم. طيب هذا الشخص ما بيحقل له يحلم بحياة أفضل وأنا ماني ضد الحلم أنا, بالمر... أنا, الحلم... أنا ضد توقيت هذا الحلم م. توقيت. م. نعم. توقيت هذا الحلم ليس في قوان نعم. أنا العالم أنا قبل سنة 2011 كان عندنا نعيم في البلد وكانت البلد قايمة في نهضة حضاري جديد كان في مسير التحديث والتطوير أثبتت نجاعته خلال خمس سنوات رغم كل الظروف القاسية اللي مرت من احتلال العراق للسقود لارتيال الحريري كنا أقلعنا بهالخمس سنوات وكان عندنا قطعنا شوط هائل ولكن الربيع اللي المشؤوم الربيع العربي اللي كما يسموه شتت الكل ش يمكن قبل 2011 وإحداعش أنا ما كنت أنا كنت حلمي سافر قبل ولكن اليوم في في ظل هذه البلد أنا إذا سافرت اليوم ولخت سافرت وأنت سافرت وأبني سافر لمين من سوق البلد حلو إذا أنت ضد التوقيت, التوقيت أنا بالعكس لا بجريه بحاجتي لازم يكون أكيد أنا ضد توقيت السفر للبلد قبل على فكرة احنا إحنا صدمنا حضارات كثير وصدمناش يعني أننا جالي لا يستهان فيها في دول العالم قبل الأزمة منون نرجع <تصفيق> ومنه نستمر ومنه عم يبعث مساعدات وعم يساهم في كلمة ولكن أنا ضد توقيت هذا السفر أنه اليوم البلد بحاجتنا إذا ما ضحينا في ناس سبع سنوات ضحت من عمرها اليوم لا تملك شيء إلا محبة الناس إلى أن ضحت في سبيل هذا الوطن فأنا بخجل سافر من هالشخص هذا حلو أنا قلت أحلى مكان وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان قالوا سفلنا بلادك أنا قلت أحلى مكان وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان جنة ويبابها ذهب واقف علي رضوان والباب عليه انكتر دي أخلط الأوطان والشمس لو تنحجم نورها لابد يبان وعندي مليون سبب أقول وعد كمان أنصر يا فخر العرب وجنة الإنسان Son yeah. yeah. بدنا نكمل معك ست رجاء يعني أكيد سمعتي عن تجارب ناجحة للأشخاص سافروا هاجروا هي اللي أغريتك أنه أنا برا ممكن كشخص أنا ملتزم بعملي مثل ما ذكرتي مثل أني يبدو أنه أنت شخص كمان مالك متكل متكلي على أهلك أو على طبعًا. واقع ما هنا لحتى تبي فعم تحلمي ببرا شو هي التجارب اللي سمعتي عنها بالفعل شديتك أنه أنا إذا سافرت أنا كشخص بنجح وما نريهان أنه أنتي واسقة أنك تنجح إذا طلعتي؟ إيه طبعًا هلا بعد الشباب كتير راحوا راحوا على الجامعات خلصوا دورات اللغة بزمن قياسي يعني وكانوا كتير كتير فعالين يعني بمكانهم وحالياً كلهم يا أما طلاب جامعة يا أما عم يشتغلوا ياقو عمل يعني وحتى مهم. عمل مشرف وعمل كويس ومبسوطين كتير ما ندمه انه والله نحنا طلعنا او لا يعني ما ما حكوا انه والله نحنا ما لقينا اللي يشرح غير انه غير يعني وين هايز... وين معيار النجاح بنظرك انت برا انك تحققي حالك ما تكوني بحاجة هذا الراتب اللي راح يعطوك اياه الدولة ولا انت بحاجه الدولة انت رايحة انا بعتبر حالي مثل هون انا رايحه ولازم اوقف عجلاتي انا انا ماني رايحة طمعا فيهم ابدا يعني م. بس انا اكثر رغبتي مشان اولادي صراحه يعني بتمنى ولادي يكون لهم مستقبل غير هون يعني أحس أنه بالنسبة لأولادك يعني هل مثلا فرضي أبنك عن أو عن ابني درس عن هندسي عن طيب درس هندسي مثلا نعم. شو مستقبل الهندسي عنا لنا. يعني بنحكي بصراحة شو مستقبلك راتب جامعي إذا صار له وظيفة شو الراتب لا ط... على واحد بأول عمره أو إذا عنده طموح الصبايا أو الصبايا عنده المهندسات شو راتبكم صبايا ثلاثين ثلاثين طيب جديدة طبعاً طب طب فردي عنده <تصفيق> عائلة وولاد هاي مثلا طب الكلام اللي حكاه السيد باسل محمود لما عم بيقولك إنه أنا نحنا كنا قبل ألفين وإيداعش أكيد أنا اشتريت سيارة قبل ألفين هلا عم بيقولك هو على بس أنا سافرت وأنا سافرت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مثلا بالفعل هلا انه مثلا الظرف هو على الكل والفساد اللي عم نشوفه كلياتنا عم نشوفه لكن إذا بالفعل الكل سافرين البلد ممكن راح يسافر على سافين لانه هو نسبه هو حط نسبه ما هي الكل هيك هلا أنت بحكيتي هيك أنه أنا إذا أنا سافرت وأنا سافرت هلا أنت ما بتفكري تسافري أنا بفكر سافر هون اختلاف الأراء والأشخاص بيختلف يعني هلا أنا طب بالوقت سيد باسل اللي نحن بحكي هلا أنا بدي سافر الأشخاص. اختي ما بتسافر مين قال لك هلأ كتير صار في ناس براين يعني يحكونا عن, عن ناس بالشارع مشيانين بحارة صارت كلها سوريين إيه بقال مرنع وجود أنه جاي ايه. مع أخوة أنه مين هاي المشيانين مع علي إيه إيه <تصفيق> حتى بالحارة <تصفيق> عم طيب سيد أبو يزان مثل ما عم تذكر نعم. ست رجاع في أمسيلي لناس راحوا ونجحوا ومبسوطين وسعداء هناك حضرتك شو اللي نمازج اللي بتخليك تفكر أنه لا ما عم ينجحوا هنيك طب ما منشوف نمازج نحنا هون لأشخاص باعوا فرضاً للأب بتلاقيه باع بيت ليسفر ابنه وهالابن ما عم يبعث له مصاري لأبوه وياريت يرجع البيت أو يرجع الابن نعم إذا بديك التهدي أنا مثل ما تفضلت الأخذ أنه عندنا نمازج لنجاح وعندي نمازج لنجاح أنا أقرباء بالمقابل عندي نمازج لناس راحت من عشرين سنة مرجع. ولا عملت أي نتجة. ها هي اللي دربيت اللي. يعني راح يعني عدم مؤاخذ اليوم في المجتمع أنه المشكلة العالمية أو الكرة الأرضية اللي صارت قرية صغيرة اليوم نمازج <تصفيق> الشرق بالغرب. نحن ولا ممكن تحت طالت أي ظرف هالحضارات تصير حضارة واحدة. قد نتغنى بالحريات والديمقراطيات. نحن شرقيين. لربما <تصفيق> يمكن هيك مداخل هي صغيرة. أحد ال أو أكتر أكتر إن شاء الله بتحب بتخليني أنا سافر لأن هاي النقطة أنا بكره العادات والتقاليد أنا كتير كتير كتير متأزمين منه أنا أنا مو أولادي أنا <تصفيق> أنا يعني أنا يعني خلقت حرة ونزلت من بطن أمي حرة. ما يعني ما حدا قيادني غير هذا المجتمع اللي أنا فيه حلو. أنا ما بحب حب بمجتمع مقيد ولا بنتي نور ولا أبي يعني شوف في عنا حدا بال... بالمجتمع عدم الم... يعني انت اليوم أنا ملزم إذا الراد... الر... شو هو شو ال من... يعني في الر... بلاد المهجر اللي كان لازمك هون راح يبطل يلزمك هنيك مثل شو يعني؟ اليوم في عندنا حريات نحنا سوريا اليوم نص الحرد دعوا إنه الحريات نحنا تهمونا بالب بأشياء نحنا ما نفيا. مثل يعني شو؟ مثل الحرية اللي عندنا الزائدة ونحنا بالعكس بلد نحنا بالنسبة لغيرنا بلد متحضر جدا كحرية المرأة نحنا ايه المرأة سورية تواجد بالبرلمان الأربعينات. أنا لا ما محاكي عدال مانه. خلينا نفهم منك شو هي العادات والتقاليد اللي بتنفري منها حضرتك؟ ما حبيت يا بشرى. مثلا سمعنا. مثلا لا. تدخل بحياتك من أقرب الناس لقلك إخواتك. عادا بس أقولك بس أقولك سيد <تصفيق> باسل يعني أقولك إذا هلا المرأة ومن زمان الأربعينيات وصلت للبرلمان. في أمور عفواً في أمور يلي بيوصلوا بالفعل بيكون بلد حضاري مثل عنا مثلاً وفي حريات لذلك أنا لما بدي يكون بهذا المستوى أنا ما راح أنا كتير آآ آآ تفرق معي إنه حدا تدخل بحياتي سواء كان أهل أو أقارب أو. بتفرق في تفاصيل كتير صغيرة أنا ما بحبها أنا ما بحب أنا يعني أنا أنا رجاء ما إلى علافة بغيري يعني. لا. أنا مثلاً بنتي كثير عندي عاطيتها حريطة اللي تسمى عند جاراتي أو no. اللي عند رفقاتي بيطلع عن بعيدة هي شباة ليش عم هيك تخلي بنتها تلبس هيك أو no. تعمل هيك أو no. تطلع هيك no. أنا هي قناعتي أنا بدي بنتي تعيش مثل هيك ولا يكون عندها ولا عقدي بالحياة. لا هي ولا ابني يعني mm -hmm. وأنا مثله هلأ أنا بجوز يردعني كثير شاء الله تلعني أنا ربيط بهذا المجتمع أنا بنتي يعني عم حاول قدر الإمكان قدر الإمكان خلا تعيش بفكر مفتوح أكتر ما يمكن لأن ما هيك يكون عندها ولا عقد ولا شيء ولا أبني حتى يعني حتى يعني بسببتكم أنا أبني نجح تاسع السنة ما سجلتوا عامة له عامة ما عاد بدي أنا ما عاد عم أحلام ما عم حرامي التقييم الآخرين هذا مانو عامي هذا صناعة هذا سجلته فندقية طيب ما قل تكون سيدة رجاء مثل باب إنه بدت عم بتخالف لأنه هي فيها عندها بالفعل غصة خارج عن السرب, خارج عن خارج السرب. مزبوط. مزبوط يعني أنا خارج صلب ال... مزبوط أنا عم تعم مديا للحالة أنتي عايشتي وس مؤمني متقبلة يعني الناس تحب هيك من باب إنه أنا غير الكل لا لا أنا ما أنتي بيني مقتلعة بهذا الحكي عديك أنتي متأسرة بالأفلام الأجنبية قبل وبحياتي يعني حتى مجرد اني انا كنت غني بكورال لانه يعني هي شيء يعني شو عم تغني يعني هي مره متزوجه وعندها شغل و... يعني ست رجاء ما بصير غني يعني ما بتطلقي احلى أحكام على الاخرين لا ابدا ابدا يعني انا إذا بشوف حد يعمل أي شيء هو حر يعني انا ما ما في لو في مثلك كثار هيك هذا اللي بدي انا بدي لمثلك كثار حرام ضيعنا تروح برا البلد بس ما تجي هيك خارج دائما على متج في اتجاه محدد ومعين أما مم. نحن اليوم كفوسيفساء سورية حلو. سربنا يطير في كافه الاتجاهات اللي بيحب يطير ويحل يوم عادات اهل القامش غير عادات اهل اللاذقيه غير عادات اهل دمشق غير يعني فيك تعيش فري فيك تعيش بايمان مطلق فيك تعيش بحرية دينية في حريه لبس بحرية اجتماعية اجتماعيه على فكره بترجعي 3 الصبح اليوم ما يمكن زوجك ما يتجرا يحكي معك وين كنتي لا لا عفوا منك عفوا منك نحن عم نقول كمضرب مثال لا انت عم تضرب بس مثال خاطئ انا بدي اطلع 3 بالليل وزوجي لا لا انت كذاب كذاب لا بس كانسان سوري ثاني اي وثالث اي ورابعه اي و10 وك 15 اي موجوده المجتمع كامل مجتمعنا متحره وقت... تخطى كثير هلا تخطى كثير هل... لا لا لسه في عقبه لا, لا, لا انا لا ماني مع على فكره م... بس كلمة صغيرة. البرلمان مجلس الشيوخ الامريكي باليمن باليمن في صدر انعقاد لتشريع الحجاب لاول مرة في التاريخ في بلد الحرية الامريكي فالفكرة يعني نحن احنا... نحن لا نحط انه ال... العادات العادات راح ترافقك على ما راح تتحرري من هاي الزبطه معاي ما قصدت بالعادات هي لا. يمكن لا لا اللي عادات اللي بتفرض على المراه تحديدا عادات اجتماعيه المجتمع عم يرجع لورا لا. من ورا التدخل بشؤون الآخرين ومن ورا بدل ما الواحد يشتغل كي... على حاله عم يشتغل دائما بالتنظيره ومراقبة الآخرين نحن حكينا نحن الشرقيين نحن الشرقيين مو لانه نحن احب نكون شرقي طيب أنا ما ما بحب طيب أنت مشكلتك خلقتي بهاي الشرق مشكلتي انت خلقتي مشكلتك انت اللي خلقتي فيها هذا دائماً وإبداً الحضارة للشرق والغرب ما ممكن ولا بيشجيه بالشكل نشكالي طابقه يعني حتى في أبسط الأمور نحن مبارح في ظل هذه الأدم اللي جينا وجانا الرئيس الروسي بوتين شوف لحد لحتى الناس هون انتبه لحتى الناس اليوم هون يتعظموا وتفخموا أبو علي بوتين صحيح مين بيذكر حسين أبو ما أوباما أبو حسين مم. طيب نحن شرقيين الزكورة عنا شيء بالغرب ما فيها للأسف بالغرب ال المرأة هي اللي بتطلق لل هي للأسف ليش للأسف <تصفيق> العفو, <تصفيق> و... العفو مني يمكن سقطت سهوا نكمل الدرجة لكن الحريات بالغرب لا تتناغم ولا تتناسب لا عرقيا <تصفيق> ولا ولا حتى فكريا في في أعماق مخيلتنا ما ممكن تبقى عنا المانو قادر يتناغم مع اللي يروح يسافر ولا يفرض عاداته عليهم تماما بكل تاكيد تماما بس بينما والاشخاص اللي عندهم هال هالافكار هيدي حقت تفكر <تصفيق> انه ما تطلعوا هيك بال جايين من بلاد الغرب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 يا اهل بالزوار يا فرحتنا ليل نهار اهلا بالزوار يا فرحتنا يلا يلا يا محبوب بين جاي من بلاد الغرب واصل على روح وقلبي. كنا بدنا نحكي استرجاع، عم نحكي آه. على الغرب يعني. هلا مثلاً. خطر ببال كتاب الرجال من الزهرة والنساء من, من المريخ. المريخ. يعني أكثر كانت الكتب شهرة بالبيع من الأخوان رجال من, من المريخ آه. والنساء من الزهرة. مم. يعني مثلاً يعني هذا كمان بيحكي على نتيجة الخلافات اللي كانت بين الرجل والمرأة. يعني هذا غربي يعني يعني بعيد عن عن المجتمع الشرقي وعم بألفوا كتب إذا معناها وين ما كان في مواضيع سواء كانت بالشرق سواء كانت بالغرب أكيد. هي واحدة. طبعاً. يعني هاي عم بيحكي عن علاقة بين الرجل to فينا نشوف من الأفلام يعني بالأفلام الأمريكية يعني إنه في كتير حالات يعني وين والمرح يعني كان مو بحر إنه هموم البري تسكنه يعني مالك مفر يعني مه مه يعني أنا بكتفي بحالي يعني طب ب... ليش ترجع مشوف هاللي سافروا بيقولوا لك أنا بيسافروا أول كم سنة بيكونوا لادون صغار بيرجع بقول لك أنا بدي أعيشه وربيه بعادات بلدي ما بدي أياخد عادات برا مشكلته بيجي خايف إنه يتعود على عادات صارت وسمعته من أكثر من حد واحد فرنسا عم يقول إنه صار عنده بنتين ما نقادر يخليون يش... يعيشوا المستعمل في فرنسا ليش أخي لا استاتوا فرنسا ما بيرجع ولا قادر يندمج يعني لا ما بيصير هيك يا أما بدك ترجع وتجيب البنات معك يا أما بدك ترضى يعني أنت عايشة هون ملك من يعني دمجي هون أنت عايشة هون بغربة كونه أفكارك غير من منسجمة مع الآخرين وحطوا طموحاتك غير طيب هلا اللي... حالك انك هون غير منسجمه كثير ماني منسجمة وعلى فكره بحس حالي احيانا وحيدة يعني انه حتى ما بسترجي احكي ارائي دائما بطلع هيك انه انا الم... مو مزبوط يعني حتى اذا بدك انه الوطن مثلا بنتي ما شافت الشام لسه بتشوف شوارع دمشق بالتلفزيون بالانترنت على الفيسبوك انه هي الشوارع دمشق الياسمين دمشق ساحة ساحه مناظر بتجنن فطل بدي اغنيك على الورور ومزي جبل هدولي الناس كيف عايشي بدي اياكم تشوفيها. هدولي في الشام فيها شغلات كمان انا بتمنى تشوفيها. بس كمان حلوة اه من, من, زي من... زي فضل. تشوفيها ضواحي باريس. ما بدي شوفها. <تمنى>... لا اتمنى. ما بدي شوارع بيوت ال... من التنك وشوارع غير. و... فيه بكل دول العالم بيوت من التنك ومصة يعني. فيه. بس, بس فيه. انا عم احكي على الفكرة على الفكرة. أوكي. أوكي. انه انت عم تعطي صورة انه أوكي. يعني دائما في في صور شوفوها ليش حتى ما ما تشوفوها. ليش دائما عم تفرجين الصورة الاحلى لنا نحنا بطبيعتنا هيك نبحث دائماً عن الأفضل مثل حضرتك ما أنتي تبحثي أنا... عن الأفضل فدايماً أنا مزبوط إنا بي... أبحث عن الأفضل يمكن الفكرة الأهم بهالموضوع الحاجاتي إنه لازم ولادنا يكون عندهم سياحة داخلية يعرفوا بلد كثير رحنا واجينا بعد من هيك الوقت خلص <تصفيق> يعني مش شعرنا فيه بدنا نعرف هلا شو بديك بدك ليه نعنى؟ <تصفيق> بقى سلم على ضيائتنا. <تصفيق> سلم على ضياتنا أنا مثل النورس اللي على البحر. إذا أوه. ما شاف المي لازم يشعر برطوبة الهواء ولا ما هو؟ حلو شو كيف <تصفيق> ممكن تختمنا الحلقة؟ بكل الحب والرقي بحد بعيد الشعب السوري بمناسبة قدوم شهر الخير والبركة شهر ميلاد سيد المسيح نور العالم. وبتمنى يكون الثاني الجاي يمرق علينا هيك شهر يكون إن شاء الله خالصين من هالأزمة إن شاء الله وقناعة الأخذ دعنا عندنا ما تسافل <تصفيق> رجاء بتحب هيك أهديوك بيتين من الشهر الصغار هيك شغل علاقة حال بيقول بجرس الكنيسة سمعت الأذان وبقلب إنجيلك قريت آياتي صليبي بإيدي وبالتاني والقرآن وفيهم املاقة عشقي ونجاتي للعذرة أم النور وللنبي العدنان ولعيسى وموسى ومحمد صلاته الله عزيز وانت بقالك خير, خير. يا رب بست رجاء كلمة أخيرة إن شاء الله هيك بيتحقق حلمك يا رب وتحصل على بدك يا إن شاء الله ما يعني بيدول حلم بتمنى يتحقق أكيد بس لا يعني أنه أنا معني ووجودك هون وجودك هون كمان ايجابي آه. انت مواطنة فعالة آه. وصادقة وعم تحفي كمان هاي الفكرة انو انا ما فيني لا اكزب لا حالي ولا غيري يعني افكاري بدي احكيها بدي احكيها حلو يعني. كتير شكرا وبتمنى يعني. ما ازعج حدا يعني اكيد يعني لعب. وشكرا على استضافتكم اهلا شكرا وسهلا كتلي شكرا, شكرا, شكرا لكم شكرا. كنتوا اليوم وجها لوجه الست رجاء العلي والسيد باسل شكرا. محمود نورتونا شكرا لكم شكرا مستمعينا وهيك تكون خلصت فقراتنا لليوم كنت معكم أنا غرام يونس وزميلتي ندا حرفوش مستمعنا كان معنا على الصوت لنا مصطفى بالهندس الإزاعية ربا يوسف بالإخراج سبا سليمان نرجع سوى للستوديو أمواج FM باللاديهة